وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاه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 وتحسبهم أيقاضاً وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا رَبُّ هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذ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 وَضْربِ لَهُ مثَل الرَّجُ لَْنِ جَعلنا لِحَدهمَا جَّتَْل مِن عْنابِ وَأَفَفْنَهُماَا بنَغْطْ وَحَفَفْنهُماَا بنَخْلِ وَجَعلنا بَيْنَهُ مَا زَرع كِْلتَ الجَّةَن آتَت أُكُلَها وَلَم تَظلِم مِنْه شيئا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 وَمَا أَظُّ السَّاعةَ قَاائِمَا وَل إِّدِتُ إلَ رَبّلَ جًِاَّ خَيرَ مِنْهَا مُ قَلَبَ قََ لَهُ صَاحِبُ وَهُو وَيُحاوِرُوا أَكَفَُتَ بِالَّذ خَلَقَكَمِنْ تُ رَاب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 نَأَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضَدًا وَيَوْمَ يَقُولُونَ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَنَا سَأَنُؤْمِنُ إِذْ جَاءَ الْمُنْهَدَ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا, إلا أَن تَأْتِيَ يَوْمُ السَّنَةِ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْعَذَابِ قُبُلًا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطن ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواه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 بَل لَّمَّوْعِدَ الَّذِي يَجِدُ مِن دُونِهِ مَوْئِلا وَتِكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلََّا بَلَغَ مَجمَ بَْنِهِ مَا نَسحوتَهُ مَا فَتَّقَلَ سَبِيلَ فِيبَحرِ صَرَبَ فَلََّا جَوَزَا قَالَ لِفَتَهُ آتِنَ غَدَأَنا لََد لَقْمينَ مِنْ سَفرنَ هذا نَصَبَ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 حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا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 سَأونَبِّكَ بتَأولِ مَا لَ تَسْطيع عَلَهِ صَدْرَ أَمَّ السَّفينََةُ فَكانَت لمَ ساكينَ يَععمللونَ فيِي البَحرِ فَأَرَتُ أَ عبَهَا وَوكانانَ وَر أََّ لِكُ يأخُذُ كلُ سفينة غصبا.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 واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا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 كلو كان البَحر مدد للكمات رببيلَفد البحر قبل أنتَ فد كلمات ربي لافد البحر قبل أنتَ فَد كلمات ربي وَلو ج بثْه مدد